بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فاجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفات الذكرى سيدذكر من يخشى ويتجنب ها الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى